والناس تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجاد ولم يحوجهم إلى أحد فإذا ذهبوا يؤسسون أمورا لا تمت إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بسبب وإذا ذهبوا يؤصلون أصولا لم يأتي بها كتاب ولا سنة وإذا صاروا إلى تحزيب الأم وتفريقها حتى يقع النزاع بين أبنائها كما هي دائرة رحاها في غزة لكي يعطى ما يعطى من مبررات لأعداء الله لطحن المصدعفين في الأرض بغير موجب ولا سبب وإنما بما ينصبونه من حجج واهيات قدمها إليهم من يتحزب في دين الله رب العالمين من أجل أن يصير الناس إلى الكفر بدين ربهم مع المعاناة جوعا ومسغبة مع انتهاك الأعراض وهدم البيوت على رؤوس الأطفال والمستضعفين من الشيوخ والنساء وتقدم المبررات تحت راية الإسلام ومعلوم أنه لا يمكن أن يكتفى منك بأن تحمل سيف الإسلامي دون هدايته ولا قوة الإسلام دون رحمته والمقصد العوفى والمقصد الأعظم في دين الإسلام هو دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين ما أن تقبل في الصفو كل علماني فاجر وكل شعوعي كافر وكل مارق من أهل الكتاب ومن غيرهم ثم يكون ذلك كله مجموعة تحت ترفع باسم دين الله هل هذا مما يرضاه الله او يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسلمون في اوطانهم لحيوانات في معامل التجريب وانما دين الله رب العالمين حاكم وتحكيمه واجب ومن دعا الى تحكيمه فأولى بأن يحكمه في نفسه أولا دين الله ليس فيه تحزبات وليس فيه أحزاب ولا جماعات وإنما تؤدي إلى المآسي تؤدي إلى المجازر تقدم المبررات لإعداء الله مع التقصير في الدعوة إلى حقيقة الدين إلى التوحيد توحيد رب العالمين هل قام القوم بواجبهم في دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين حتى يخرجوا من الشرك ظاهراً وباطلاً حتى يكونوا موحدين خالين من الشرك ظاهراً وباطلاً هل قاموا بواجبهم أم قصروا فيه هل قاموا بواجبهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه فاتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل المآسي التي نزلت بالمسلمين في العصور المتأخرة إنما هي بسبب تحزب المتحذبين